بسم الله الرحمن الرحيم السلام على آدم صفوة الله من خليقته السلام على شيث ولي الله وخيرته السلام على إدريس القائم لله بحجته السلام على نوح المجاب في دعوته السلام على هود الممدود من الله بمعونته السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته السلام على يعقوب الذي رد الله عليه بصره برحمتي السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمتي السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرتي السلام على هارون الذي خصه الله بنبوة السلام على شعيب الذي نصره الله على أمتي السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته. السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزتي السلام على أيوب الذي شفاه الله من علتي السلام على يونس الذي أنجز الله له مضمون عدتي السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتي السلام على زكريا الصابر في محنتي السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادتي السلام على عيسى روح الله وكلمتي السلام على محمد حبيب الله وصفوته السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته السلام على فاطمة الزهراء ابنتي السلام على أبي محمد الحسن وصي أبيه وخليفته السلام على الحسين الذي سمعت نفسه بمهجته السلام على من أطاع الله في سره وعلى نيتي السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي السلام على من الإجابة تحت قبتي السلام على من الأئمة من دريتي السلام على ابن خاتم الأنبياء السلام على ابن سيد الأوصياء السلام على ابن فاطمة الزهراء السلام على ابن خديجة الكبراء السلام على ابن سدرة المنتهى السلام على ابن جنة المأوى السلام على ابن زمزما والصفاء السلام على المرمل بالدماء السلام على المهتوك الخباء السلام على خامس أصحاب الكساء السلام على قريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعاء السلام على ساكن كربلا السلام على من بكته ملائكة السماء السلام على من دريته الأزكيا السلام على يعسو بالدين السلام على منازل البراهين السلام على الأئمة السادات السلام على الجيوب المضرجات السلام على الشفاه الذابلات السلام على النفوس المسطلمات السلام على الأرواح المختلسات السلام على الأدساد العاريات السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلة السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات السلام على النسوة البارزات السلام على حجة رب العالمين السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين السلام عليك وعلى أبنائك المستشهدين السلام عليك وعلى ذريتك الناصرين السلام عليك وعلى الملائكة المضاجعين السلام على القتيل المظلوم السلام على أخيه المسموم السلام على علين الكبير السلام على الرضيع الصغير السلام على الأبدان السليب السلام على العترة القريب السلام على المجدلين في الفلوات السلام على النازحين عن الأوطان السلام على المدفونين بلا أكفاء السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان السلام على المحتسب الصابير السلام على المظلوم بلا ناصير السلام على ساكن التربة الزاكية السلام على صاحب القبة السامية السلام على من طهره الجليل السلام على من افتخر به جبرئين السلام على من نغاه في المهدم كائن السلام على من نكثت ذمته السلام على من هتكت حرمته السلام على من أريق بالظلم دموه السلام على المغسل بدم الجراح السلام على المجرع بكاسات الرماح السلام على المضام المستباه السلام على المنحور في الوراء السلام على من دفنه أهل القراء السلام على المقطوع الوتيم السلام على المحامي بلا معين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليم السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات السلام عليك يا مولاي وعلى الملائكة المرفرفين حول قبتك. الحافين بتربتك الطائفين بعرستك الواردين لزيارتك السلام عليك فاني قصدت إليك ورجوت فوزا لديك السلام عليك سلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى الله بمحبتك البرائي من أعدائك سلام من قلبه بمصابك مقروح ودمعه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع المحزون ألواله المستكين سلام من لو كان معك في لو قاك بنفسه حد السيوف وبذلا عشاشته دونك للحتوف وجاهدا بين يداك ونصرك على من بغى عليك وفداك بروحه وجسده وماله وولدئه وروحه لروحك فداء وأهله لأهلك وقال فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا فلأنذبنك صباحا ومساء ومساءا ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاءك وتلحفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الإكتياب أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر والعدوان وأطعت الله وما عصيته وتمسكت به وبحبله فأرضيته وخشيته وراقبته واستحييته وسنمت السنان وأطفأت الفتان ودعوت إلى الرشاد وأوضحت سبل السداد وجاهدت في الله حق الجهاد. وكنتا لله طائعا ولجدك محمد صلى الله عليه وآله تابعا ولقول أبيك سامعا وإلى وصية أخيك مسارعا ولعماد الدين رافعا وللطغيان قامعا وللطغاة مقارعا وللأمة ناصحا وفي غمرات الموت سابحا وللفساق مكافحا وبحجج الله قائما وللإسلام والمسلمين راحما وللحق ناصرا وعند البلاء صابرا وللدين كالئا وعن عوزته مراميا تحوط الهدى وتنصره وتبسط العدل وتنشره وتنصر الدين وتظهره وتكف العابث وتسجره وتأخذني الدني من الشريف وتساوي في الحكم بين القوي والضعيف كنت ربيع الأيتام وعصمة الأنام وعز الإسلام ومعدن الأحكام وحليف الإنعام سالك فرائق جدك وأبيك مشبهاً في الوصية لأخيك وفيات ماء رضي يا ظاهر الكرم متهجداً في الظلام. خويم الطرائق كريم الخلائق عظيم السوابق شريف النساب منيف الحساب رفيع الرتاب كثير المناقين محمود الضرائب جزيل المواهيد حليم رشيد منيب جواب عليم شديد إمام شهيد أواهم منيب حبيب مهين كنت للرسول صلى الله عليه وآله ولدا وللقرآن سندا وللأمة عضدا وفي الطاعة مجتهدا حافظاً للعهد والميثاق، ناكباً عن سبل الفساء باذلاً للمجهود طويلاً الركوع والسجود زاهداً في الدنيا زهداً راحل عنها ناظراً إليها بعين المستوحشين منها آمالك عنها مكفوفا وهمتك عن زينتها مصروفا وألحابك عن بحجتها مقروفا ورغبتك في الآخرة معروفا حتى إذا الجور مد باعا وأسفر الظلم قناعا ودع الغي أتباعا وأنت في حربي جدك قاطئين وللظالمين مبايئين جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإنكار ولدمك أن تجاهد الفجار فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينا ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنى وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود ونهيت عن الخبائث والطغيان وواجهوك بالظلم والحدوان فجاهدت بعد الإيعاد إليهم وتأكيد الحجة عليهم فنكثوا دمائك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدؤك بالحار فثبت للطعن والضار وطحمت جلود الفجار واقتحمت فاسقل الغبار مجالداً بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهين وقاتلوك بكيفهم وشرهم وأمر اللعين جنودا فمنعوك الماء وورودا وناجدوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهاب والنبال وبسطوا إليك أكفة الإصطلاب ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أولياءك ونهبهم رحالاءك وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات قد عجبات من صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات وأدخنوك بالجراح وحلوا بينك وبين الرؤاء ولم يبق لك نصير وأنت محتسب صابير تذبو عن نسوتك وتجاء وأولادك حتى نكسوك عن جواتك فأوجد إلى الأرض جريحا خطؤك الخيول بحوافرها وتعلوك النغات ببواترها قد فتمشى حال الموت تبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويبيدك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك وأسرع فرسك شاردا إلى خيابيك قاصدا محمحما باكيا فلما رأينا النساء جوادك مخزياء ونظرنا سرجك عليه ملويا فرزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود إلى الوجوه سافرات وبالعويل داعيات وبعد العز مذللات وإلى مصرعك مبادرات والشمر جالسون على الصدر مولغ سيفه على نحري قابض على شيفت كعبتي ذابح لكاب مهندى قد سكنت حواء السوك وخفيت أنفاسه ورفع على القنا رأسه وَصُبْ يَا أَهْلُكَ كَنَ عَبِيدٍ وَصَفِّدُوهُ فِي الْحَدِيدِ فَوَقَّ أَقْتَابَ الْمَطِيَّاتِ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ حَرُّ الْهَاجِرَاتِ يُسَاقُونَ فِي الْبَرَارِي وَالْفَلَوَاتِ أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق الويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهمجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله من أجلك موتورا وعاد كتاب الله عز وجل محجورا وغدر الحق إذ قهرت مغهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتمزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاج والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل فقام ناعيكا عند قبر جدك الرسول صلى الله عليه وآله فنعاك إليه بالدمع الهطول قائلا يا رسول الله قتلا سبطك وفتاك واستبيح أهلك وحماك وسبيت بعدك ذراريك ووقع المحذور بعترتك وذويك فانزعت الرسول وبكى قلبه المهول وعزاه بك ملائكته والأنبياء وفجعت بك أمك الزهراء واختلفت جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين وأقيمت لك المآتم في أعلى علين ولطمت عليك الحور العين وبكت السماء وسكانها والجنان وخزانها والهضاب وأقطارها والبحار وحيتانها ومكة وبنيانها والجنان وولدانها والبيت والمقام والمشعر والحرام والحل والإحرام اللهم فبحرمتي هذا المجرم كان المنيف صل على محمد وآل محمد واحشرني في زم رته وأدخلني الجنة بشفاعتي. اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين ويا أكرم الأكرمين ويا أحكم الحاكمين بمحمد خاتم النبيين رسولك إلى العالمين أجمعين وبأخيه وابني عمه الأنزع البطئين العالم المكين علي أمير المؤمنين وبفاطمة سيدة نساء العالمين وبالحسن الزكي عصمة المتقين وبأبي عبد الله الحسين أكرم المستجهدين وبأولاده المقتولين وبعترته المظلومين وبعلي بن الحسان زين العابدين وبمحمد بن علي قبلة الأولين وجعفر بن محمد أصدق الصادقين وموسى بن جعفر مظهر البراهين وعلي بن موسى ناصر الدين ومحمد بن علي قدوة المهتدين وعلي بن محمد أزهد الزاهدين والحسن بن علي والحسن بن علي وارث المستخلفين والعجت على الخلق أجمعين أنت تصلي على محمد وألي محمد الصادقين الأبرين آل طه وياسين وأن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين اللهم اكتبني في المسلمين وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين وانصرني على الباغين واكفني كيد الحاسدين واصرف عني مكر الماكرين واقبض عني أيدي الظالبين واجمع بيني وبين السادة الميامين في أعلى عليين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديخين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أقسم عليك بنبيك المعصوم وبحكمك المحتوم ونحيك المكتوم وبهذا القبر الملموم الموسد في كنفه الإمام المعصوم المقتول المظلوم أن تكشف ما بي من الغموم، وتصرف عني شر القدر المحتوم، وتجيرني من النار ذات السموم. اللهم جلني بنعمتك، ورضني بقسمك، وتغمدني بجودك، وكربي. وباعدني من مكرك ونقمئك اللهم عصبني من الزلال وسددني في القول والعمال وافسح لي في مدة الأجآل واعفني من الأوجاع والعلال وبلغني بمواليا وبفضلك أفضل الأمان اللهم صل على محمد وآل محمد وقبل توبتي وارحم عبرتي وأقلني عثرتي ونفسي كربتي واغفر لي خطيئتي وأصلح لي في ذريتي اللهم لا تدع لي في هذا المشهد المعظم والمحل المكرم ذنبا إلا غفرته ولا علبا إلا سترته ولا غما إلا كشفته ولا رزقا إلا بسطت ولا جاها إلا عمرت ولا فسادا إلا أصلحت ولا أملا إلا بلغت ولا دعاء إلا أدبت ولا مضيقا إلا فرجت ولا شبلا إلا جمعت ولا أمرا إلا أتممتا ولا مالا إلا كذرتا ولا خلقا إلا حسمتا ولا إنفاقا إلا أخلفتا ولا حالا إلا عمرتَ ولا حسودا إلا قمعتا ولا عدوا إلا أرديت ولا شرا إلا كفيت ولا مرضا إلا شفيت ولا بعيدا إلا أدنيت ولا شعثا إلا لممت ولا سؤالا إلا أعطيت اللهم إني أسألك خير الغاجلاء وثواب الآجلاء اللهم أغنني بحلالك عن الحرام وبفضلك عن جميع الأنام اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا زاكيا وصبرا جميلا وأجرا جزيلا اللهم ارزقني شكران نعمتك علي وازدني في إحسانك وكرمك إلآي واجعل قولي في الناس مسموعا وعملي عندك مرفوعا وأثري في الخيرات متبوعا وعدوي مقموعا اللهم صل على محمد وآل محمد الأخيار في آناء الليل وأطراف النهار واكفني شر الأشرار وطحرني من الذنوب والأوزار وأجرني من النار وأدخلني دار القرار واغفر لي ولجميع إخواني فيك وأخواتي المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين